انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب تبشير بمغفرة واجر كريم اننا نحن نعي الموتى ونكتب ما قدموا واتره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 أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقرون إني إذا لفي ضلال مبين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 ماء وما كنا منزلين إِنْ كانت إلا صيحة وَاحِدَةً فَإِذَا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه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 وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور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 ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمذه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون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 فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يعيي العظام وهي رميم قل يعييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم